وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا في آيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز منذ انتقار إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرصام كيف يشاء لا إله إلا هو الأزيد الحكومين هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هنهم الكتاب وغفر فأما الذين في قلوبهم زير فيتبعون ما تشابه منه اهتغاء الفتنة واهتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسفون في العلم يقولون آمنا به كل من عند رفداء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 إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المكنطرة والقناطير المكنطرة من الذهب والبطة والخير المسومة والأمام والحرق ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن الآب قل اؤنذ بكم بخير من ذلكم للذين تقوع ان درتهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها خالدين فيها وازواج مطهره ورضوان من الله والله رصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا تغفر لنا ذنوبنا وفينا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسهار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 مَن يَكْفُر بآيات اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ فَإِنْ آمَنُوا كَفَّ وَأَسْلَمُوا وَجْهَهَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَ فَقَاتِلُوا وَكُلُّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنَسْلَمُوا لَهُ وَإِنْ تُؤْمِنُوا فَقَدِ اهْتَدَيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون, ويقتلون الذين يعمرون بالكشف من الناس فبشرهم بعذاب أليم.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 ذلك بأنهم قالوا لم تمشن النار إلا أياما معدودا وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون وكيف إذا جمعناهم اليوم لا ريب فيه أوفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون لله ممارك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير بمك على كل شيء فتير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 وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ ۚ نَّأْتِيكُم بِعَذَابٍ عَظِيمٍ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ إِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يوم تيد كل نفس ما عملت من سير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله روح بالعباد فَإِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنْ أَطَعْتُمُ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنَّكُمْ أَطَعْتُمْ خَيْرًا وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ لَا يحب الْكَافِرِينَ إن الله اختفى آدم ونوحه آل إبراهيم وقال عمران على العالمين درية بعضها من بعض والله شميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لكما في بطني محررا فتقبل مني فتقبل مني إنك أنت السبيع العليم فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنسى والله أعلم بما وضعت وليست ذكرك الأنسى وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقفلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا بشراب وجد عندها رزقا قال يا قريب أنا لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير اتسابا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 أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا حصورا ونبيا من الصالحين قال ربي أنا يكون لي علام وقد فلغني الكبر وامرأتي آكل قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك علاتك المناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبش في العشي والإذكار وإذ قالت الملائفة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واشطفاك على نساء العالمين يا مريم اغنتي لربك واسجدي وارفعي مع الرافعين ذلك من أنباء الغيب نوحي إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم, إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفلوا مريم وما كنت لديهم إذ يحتصمون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 قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيقوم ويعلموا الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم من ربكم وأني أخلق لكم من الطير كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله أبرع الأكمه والأبرص والرحيل موتى بإذن الله ونبئكم بما تأكلون وما تتخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولمحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وعطيعون إن الله ربي وربكم فعبدوه هذا خراف مشتقيم لما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاره إلى الله قال الحواري نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين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 أَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأَعْتَدُّ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُهِينُ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ نُتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الحكيم.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 فقلتَ أَعَلَوْنَ دُونَ أَبْنَائِنَا وَأَبْنَائِكُمْ وَنِسَائِنَا وَنِسَائِكُمْ وأنفسنا, وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَيْنَا أَجَعَلْنَاكُمْ لَعَنَاتٍ اللَّهُ يَعْلَنُ الْكَافِرِينَ إِنَّ هَذَا لَهُ وَالْقَصَصُ الْحَقِّ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ وَالْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لِيُوبِ الْمُفْسِدِينَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعْلَوْ إلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إلَّا اللَّهَ أَلَّا نَعْبُدَ إلَّا اللَّهَ وَلَا مِشْرِكَ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضَنَا بَعْضًا أَغْبَارًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا قُلْ يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت الثورات والإنجيل إلا من بعد أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاجيتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم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 وَأَتَّقَاهُ فَتُمْنِ أَهْلَ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّنَكُمْ وَمَا يُضِلُّنَهُ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَن تُمْ تَشْهَدُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْفِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَن تُمْ تَعْلَمُونَ وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل الذين آمنوا وجه النار وفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أي تا أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتي من يشاء والله واجع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بفنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدنار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنه قالوا ليس علينا في الأمين شبيل ويقولون على الله انتربوا وهم يعلمون بلى من أوفع بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وعيمانهم ثمنا قليلا أولئك, أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يجدين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 ما كان لبشر أي يأتيه الله الكتاب والحكم والقوة ثم يقول ثم يقول للناشكون عبادا لمن دون الله ولكن كنوا ربانين ولكن كنوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون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 فمن تولى بعد ذلك فهو لائكون فاشقون أَذَى يَرْدِي مِن يَبْغُونَ وَلَهُ أَشْلَمَ في فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوَعَوْا وَكَرَهَوْا إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل لابراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباق وما أتيه موسى وعيسى وما أتيه موسى وعيسى والنبيون من ربي لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد ايمانهم كفروا بعد ايمانهم وشهدوا ان الرسول وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهذي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائفة والناس أجمعين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 إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحد ملء الأرض ذابا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين لن تنالوا البر حتى تنفقوا من ما تنبئ من شيء فإن الله بي عظيم قل الطعام إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسي من قبل أن تنزل التوراة قل هاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم فَمَنِ اشْتَرَىٰ عَنْ اللَّهِ الْكَلِمَ لَعَلَّهُ ذَلِكَ فَعْلًا إِذَا هُمْ فَاطِرٌ قُلْ سَرَّكَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِنَ التَّيْضَرَاهِ مَحْنِي فَمَكَانٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتِ مُضِيعٌ مَا شَرَّ اللَّهِ بِكَتَمُوا بَرَكَةً وَهُوَ جَلِيلٌ فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حد البيت من إليه سبيلا ومن كفر فإن الله عنه من قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَكَبَّرُوا نَبِيَّ آيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ مَتَّصِدُونَ أَن يُشْهِدَ اللَّهُ مِنَ آمِنٍ تَرْغَبُونَ هَٰغِي وَجَنَّ وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَاللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين عوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله ذو قد هدي إلى شراط مستقيم يا أيها الذين منتقوا الله حق تطعتهم ولا دوتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واركروا نعمة الله عليكم إن كنتم عداء فألف بين قلوبكم فعلف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إفوانا وكنتم على شفا حضرة من النار فإن فذكم منها كذلك يبين الله لكم لعلكم تهتدون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 اَمَّا الَّذِينَ سَوَّدَتْ وُجُوهُهُمْ فَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَقَالُوا هُوَ الْحَقُّ نُدْخِلُكُمْ فِي صَحِيحِينَ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ رَبِّهِمْ فِيهَا خَالِدُونَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَاللَّهُ يُرِيدُ لِلنَّاسِ ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرية للناس تأمرون بالمحروف وتنهونا من فر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاشقين لَإِنْ يَذْرُوكُمْ إِلَّا هَذَا وَإِنْ يَقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمْ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الدِّلَّةُ عَيْنَ مَا تُقِدُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ الْمَنَاشِ وَبَاعُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلِيْهِمُ الْمُسْ ذلك بأنهم كانوا يكبرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا كانوا يعتدون ليسوا شواها من أهل الكتاب أمة قائمة يبدون آيات الله أنا الليل وهم يشتدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويشارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلون من خير فلن يكفروا هو الله عليم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 وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَا تِلْكَ نُفُسُهُمْ يا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعفلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عطوا عليكم الأنام لمن الغير وَلَمْ يَتَّبِعُوهُ بِغَيْرِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَيْنَمَا تَشْكُون فَسَنَتَّىكُمْ تَسْأَلُونَ وَأَيْنَمَا تَصْرِفُوا سَيَعْتَرُوهُم مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ نَجَا دَاوُدٌ مِنْ آلِكَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَعِيدَ الْكِتَابِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَنشَأُوا وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ فَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ تَشْكُرُونَ إِذَا قَوْلُ لِلْمُؤْمِنِينَ غَلَبَنِيَ ذُيُوفُكُمْ أَيُمَّنْ مَثَّ ثُغُقُكُمْ بِسَلَامَةٍ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ الْجَلِيلِ مَلَائِكٌ تَسْبِغُونَ وَتَتَّقُوا يَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُنْذِرُكُمْ رَبُّكُمْ بِشَمْسٍ لَا غَابِرَةٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ الْمُسَوِّرِينَ وما جاء له الله إلا بشرى لكم ولتقمر إن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله لزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكفتهم فينطلبوا قائفين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر من يشاء ويعذب من يشاء والله رفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الرباء ضعفا مضافة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين رَطِيرُ الله الرَّسُولَ لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ صَارِعُوا إلَى مَغْفِرَةٍ مِن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ عِنْتَكِ الْمُتَفِينِ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَائِ وَالضَّرَائِ وَالْكَاظِمِينَ الْغِيظَ الْأَذِينَ مِنْ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُسْلِمِينَ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا ومقصروا ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعدمون أولئك جزاؤهم أخرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأمهار خالدين فيها, فيها ونعم أجر العاملين قد من قبلكم شنن تشيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهداه وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلمون إن كنتم مؤمنين إن يمسشكم قرحا فقد مس القوم قرحا مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس ولي علم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليوحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، أم حشتم أن تدخلوا الجنة ولم ما يعلم الله الذين جاهدوه ومن ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا فلأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول فانخلق من قبله الرسل أفإن لا تأكت له قلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على أكفيه فلن يضر الله سيجذي الله الشاكرين وما كان من نفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يريد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجذي الشاكرين وكأي من نبي مقاتل معه ربيون كبيرين صبرًا وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما اشتكوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إنا آمنا قالوا ربنا أثقلنا ذنوبنا وإسرافنا في أضرنا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة الله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذي استفروا يردوكم يردوكم على أعقابكم فتنطلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير هاصرين سنركي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبعسمة الظالمين ولقد صدقكم الله وعدا تحسونهم بإذنه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 إذ تسعدون ولا تنهون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأذابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله قبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمرة ما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 يخفون في أنفسهم ما لا يهدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا قل لو كنتم في بيوتكم لدرج الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبثني الله ما في ستوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات السجود إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا لقد عف الله عنه إن الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا فالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا يجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو مدتم لمعفرتم من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن مدتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غريض القلب لهم فضوا من حولكم فعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصوكم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصوكم من بعد وعلى الله هل يتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة ثم توفر كل نفس ما كسبت وهم لا يغلقون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 الله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فدرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا بسبيل الله أمواتا فالأحياء عند ربهم يرزقون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 بعد ما أصابهم القرص للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاحشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ومنها الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم سبعور دوان الله و الله ذو فضل عظيم إنما ذلك خوف فلا تخافوهم فلا تخافوهم إن م ذلك شيطان خوف أوليائه فلا تخافون فلا تخافون وخافونكم تؤمنون ولا يحرمون الذين يشارعون في الكفر إنهم لا يضر الله شيئا يريد الله أن لا يجعل لهم حقا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب عليم ولا يحسب أن الذين كفروا أن ما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليستعدون هَيَامٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنتُم عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ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 يطوّقون ما بخلوا به يوم الكيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون صبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا قتلهم الأنبياء بغير شكٍ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 كل نفس دائقة الموت وإنما توفعون أجوركم يوم القيامة فمن زحزحا للنار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور قبلون الذين أموالكم وأنفسكم ولا تسمعون من الذين أودوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشرفوا ومن الذين أشرقوا ذن كثيرة وإن تصبروا تتقف إن ذلك من عزم الأمور وإذا خذ الله مثال الذين أودوا الكتاب لترى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 ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فبنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا ناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وففر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا لا رسلت ولا تطلنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو من نسان بعضكم من بعض فالذين هاجروا أخرجوا من بيارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا وقاتلو وقتلوا لاکفرا عنهم سيئاتهم ولا ادخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ولا ادخلنهم جنات تجري من تحتها الانهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب